سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر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 الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا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 إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينها إلا أصحاب اليمين في جناتهم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 وأهل التقوى وأهل المغفرة